ابوه ماذا يريد يقول؟ يجيب له مستخيل وما بعرف شنو بتاوله ما قادر يقول له حاجه لا ده صح ادم الولد ادم يقن للمواقع يعني علمه يعمل كده 200 وده يعمل كده 200 يتصرف كده 200 وده يتصرف كده 200 يقول كده 200 لكن لو تركت له العناد هو ابدا الطوال عليه واستجابه لو طوال بيتخربوا بيتخربوا الادب ان تعلم الولد من صغير كيف يسلك في المسائل بعدين المؤدب والادب من الناس قد يعلم الولد بالمظره بتعين كده بس ولدك يعرف تجري تجري معاناش لا تنطط لا تختخش لا ترفع ايدك بس بتعينك كده يعني فالقوله انه تبودي معناها كده كده بتتصرف وفقا لها وفين ابوجه لو دغيت لو عدي لي حاجه ما يفرح حد فيا يا حاولوا علموا اولادكم الادب بالذات في حضرات الكبار عشان ما يفسدوا عليكم هذه العاده وعشان تعلم الولد كيف يسلك تبعا للمواقف المختلفه لانك لو ما علمت من الصغر في ما بيعدل اراد ليش ومدلل يطلب من الحياة كما كان يطلب من ابيه والحياه لا تستجيب فيضع امامها فيسلك المسالك الدنيا ليحصل على ما يريد اذا خطا علموا اولادكم الادب في المواقع ما انتياب انا داير داير حق المدرسه او ملابس المدرسه ما اندي. كبير رساله ناس لا ما عندك فلوس وانت عندك عندك طب مليان ما انت مش تشتغل استني في كسر رقبتك يا ولد ليه في حصل لك انت اي حاجه توجد بعدين للحياه وقال لا يا حياه اديني لحظه لازم يدعكوا لازم نشتغل لازم مين عشان يعرف قيمه الجريش يعرف انه الجريش ده ما جايبه يا راشد جايبه سنه تروح وجايبه تعب وجايبه عرق وجايبه نصب اذا يتعب ما تعب ما بينسب التنجس ده كويس عشان كده ويجي جاي ويجي جاي ويجي جاي يعذبك واخيرا يعذب رقبتك فالاولاد علموهم قيمه العمل وقيمه ما يسره الحياه من النقد عشان الواحد يعرف قيمه الكسب مهما كنت غني ما تعلم ولدك اعطاه من غير منع الذي من غير منع ماك اما ذات يدخو يا ملعبه من مامه ارفع من الله على عباده طيب الله الرؤوف الرحيم يديك ويبدع عشان في المنع تربيه وتزكيه وفي العطاء تزكيه لكن يا بقى انا عايز كده ها يا بقى انا عايز كده ها يا بقى انا عايز كده ها الاب لا قدر الله بكره اصبح ميت لما انا عايز كاني واقف ما, ما انا عايز ولما تيجي للحياه ما في حاجه اسمانا عايز تشتغل لا طب حتى الحياه تعطيك مما عندها شيء فعلموا اولادكم ان يجادلوا الحياه بنصره عشان لما يكبر يكون رجل يكون الرجل اعتمد على الحياة اعتمادا كبيرا كل التربيه جبا الأدب فادبوا اولادكم ادب الحياه ادبوهم ادب الاسلام ادبوهم ادب القران ادبوهم ادب الشريعه وليكن هذا الأدب حصن يدخل له واحذركم الحياه الزمن ده بقت توكسب الابناء الفاضل لا توجد في المحيط الاوسع الولد يطلع من المدرسه يجيك بالفاظ قريبه جدا ده طوالت علي او الاول ما تخليها تتراكم الدوروسات الاجتماعيه في البيئات المنحرفه ما تخليها تستمر في البيت لانها بتفسد جو البيت كذلك ما تخلي ولدك يستصحب ما يخل بالاداب في بيتك طلع الولد ماشي انجلترا ولا ماشي فرنسا ده في اجازه يا دوب في سنه اولى جامعه ما في لقاها حاجات ما انزل الله بها من سكر كله دفني يا ولد والله دي بتاعت منه بتاعت مايكل جاكسون مايكل شنو؟ وتاول مره 2 سم من مايكل جاكسون ماز منك ابدا ولا, ولا. في جلد دي ولا ايش يا ولد مايكل جاكسون جبت له في بطنه ها ايش دا دي ها طوال يقول طيب يا عم جيب جيب بين بيك داكسون بكول جيب قدامه تاخر اشكالته تاخر اشكالته باجاز تك وفي عوش تاخر اشكبريد كذا جل تعالج ما في داكسون قدامه روعه تخليها بوت وبعدها لا يمنع عنك ما تقول والله الولد جاهز والولد جايز يزعل هل يزعل يدين زين الجبل الست دي اللي بيجوا دي بيشوف ده بدايه التربيه اسمع يا ولد لا ما بينفعك مايكل جاكسون ده انا ما وديتك له لك للعلم الذي فيه انك تك عشان تبقى رجل في مستقبل حياتك تجيني شاير مايكل جاكسون بدل ما تجيني شاير الشرايط بتاع عبد البصر عبد الصمد ولا محمود خليل الحسني ولا الشعراوي ولا كده تجيني شاير مايكل جاكسون يعني انت وجاكسون في سبه هو كده يعني هيب الولد بقد عارف انه المساله دي في البيت مرفوضه خلاص ده نوع من التربيه لكن اول ما بتمرر لنا دي مررتها يا دكتور الدور الجاي يجيب لك افلام بتاعه البلاي بوي <تصفيق> اي مروره دي بعد هوايه بلاي بوي ها بظ اول ما تجدا في على الاوضه ودي يا جماعه حاجه احذروها في بعض الشباب والاداء طبعا ثاني دورته الواحد باين له اربع طرائق اوله بيقول يا باين اديني ولا اديني ده جناح نمي دجناح بالمفتاح وهو جدش الولد ده. اول ما دجناح القيام تربطه بواب الجناح من جوه الولد هذول ما خشوا تربطه لا ابو لا امه اخوانه زوج يفتح الدرب ماشي يا ولد انت جيوا يسووا في جنو بيزومجني انت جيوا ولك والله ما, حاجة. ما يخلي في حاجه المفتاح اللي في البيت جيله مع البيب خطر. خطر ما في حاجه اسمها بيت مقفول في يعوش ما في حاجه اسمها ولد داخل البيت علي ابو وعلي اخوانه الكبار ابدا وعلي امه افتح البيت اكسوه وتفقد ثقافه ابنك بغذيات ولدك شوفه بيعمل في جنوه بغذي وجدانه وبغذي قلبه وبغذي عقله بيجنوه اللي جت المساله لفه وجهه طوالي ولد اي 100 كان الشو شغل دلاياه واجه طوالي واخرته وجهه صغير بالمواجهه الكبير واخرته وجهه صغير بالذات خصوصا لا الموضوع ده يا اب تبقى صعبه وما بتمرش لكن لما الطفل الصغير بطوعه وبينزل تحت ايرادتك وبتقول انت ربيته خلاص خلصت التربيه فيا جماعه لا تطلقوا لاولادكم العنان والله انا اوصي انا رجل شغال في حقل التربيه والتعليم او التزكيه والتعليم انصي واحذر من الجزاء ما في حاجه اسمها يلا يا اولاد زول يدخل ماشي او اوطل ولد زول يدخل ماشي اوطل ولد تدخل وتجوب الولد يعمل يجري يا جماعه ما في سر بين الابن وابيه ما فيش شنو يعني ما في حاجه اسمها الولد عنده اسرار عن الاب ده كلام انا ما بيدخل في راسي عنده اسرار ده ما مني عنده اسرار اخطاني من البداية يا قروه البيت ده ما عندك سر انا اعرفك دخلتك ايه وباركتك كيف في الصالح انا معك في الطالح ما جدا خطوه واحده التربيه ده الابوه يا جماعه الابو عنده حق ان اسقطات تنادل العب في ناس, تنازلوا في ناس جدا تنازلوا عن حق الابوه يقولك والله انا بعامل ولدي كصديق فاشل تعالوا الولد كصديقكم تعالوا تصرفوا كصديق كيف والحق عباره أن تعامله كابن وليس كصديق صديق ده كلام تربوي تاع جندوي ده بتاع جندوي, جندوي. الا لابريك انك تتعامل ابنك كصديق ده كلام غريب على المنهج الاسلامي عامل ابنك ولد وينغلط يا ولد ولازم يفهم منه ولد لازم يحدد لازم يدرس في البلوغ و بلوغه والبلوغه حق على البلوغ حكايه صديق واخو يا عزيزي ما اسمك يا عزيزي انت فارس انت كرب للولد ادب الاسلام نيخاطبك بها اباك يا أبي فعلت كذا ويا ابي يا اخي اذا كان عبد الله ابن عمرو ابن العاص لما تلازم مع ابوه وكان اصلح من ابي كان أصلح في ميزان الإسلام من ابي واسلم دبلبه لما كناده هو وابوه ابو بش استكا سيدنا رسول الله قال له يا عبد الله اطع اباك <تصفيق> يا عبد الله جنو اطع اباك حتى لما جت المشكله بتاعه سيدنا علي وسيدنا معاويه وعمر بن العاص بقى مع معاويه عبد الله مع عمر بن ورفض الكلام ده خالص وقال له ده كلام فارغ وده كده فقال له يا عبد الله الم يقر لك رسول الله اطع عبك مسك قال له روح ما قال لك اطع عبك قال له اذا والله ما دام الرسول قال ذلك ساطيعك على الله يجربك شيخ انا بطيعك وبكون معك لكن والله لا بشكلي حربك ولا بشكلي سيف ولا امرك في جيشك ولا حدا بكون معاكم بيغادوا بتصفقوا لكن ما كن لن اسلف ولن اضرب برب ولا عندي حد الكلام بتاع بنقوله لكن تعبك فيا يا جماعه إذا كان تعبك حتى في هذه المواقف ابدا في الطاعه أو ما؟ في الطاعه أو لا يطيعك ابنك فالكلام ده كله الأدب واجبريقه ادب وينبغي ان يؤدب اولاده وينبغي أن نتحرى مسالك الادب ما في شيء ما في مسلك ما في هذا بعد ما ممكن تقرون لك مسالك الاشعار بتاعه نزار قباني ولا ادونيس ويطلع مؤدب نزار قباني رجل من وشاعر فاجد ما ممكن الولد جنجا ويتباشكليت يعني عندو عندو عندو بقى يبرئه في عنده عنده دواريس وبقايا امراه زيار قدان تايد الولد بقايا امراه اي ريفيو بقايا ابراه شيء فاضح كله ولا يقول لك الاساده الخالية الوساده الخاليه دي بين البيت مسكتها وجرتها الوساده دي بتاع الملك ما بتبقاش خاليه قطعا <تصفيق> ولا يقول لك انفه وثلاثه عيون كلام فارغ كلام ادب مكشوف وادب ينبغي ان الانسان ما يخليه في بيته بعدين هتنسى فيه مصيبه يا جماعه اعملوا حسابكم لا الكتب والصوار الكتب البوليسيه القصص البوليسيه بيسموها قصص الجيت المكتبات اللي عم تبيع فيها بكميات كبيرة جدا لطلاب الاوسط والابتدائي وثاني القصص هي مشهيه لكن موضوعاتها كلها اجرام وسرقه وحشيش وافيون ومخدرات وتدريب اصعب هذه الصاده وبعض الشباب كثيرا ما يحاول ان يترجم ما قراله الى واقع كثير جدا ما يحاول ان يترجم ما قراه الى واقع بجراله قصه بتاع السرقه يجي يطبقها في الواقع <تصفيق> <تصفيق> هي اجازه بتاع مخدرات في روين وهرب وكيف وبتاع ولفوه كيف وعملوا كيف قالوا قاعد يعمل بيها يا جماعه اوعكم عشان تحصلوا على اولاد كويسين ربوهم التربيه الكويسه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا واكرمنا الله واياكم اللهم انا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك ولا تكلنا الى يا ارحم الراحمين الله يوفقنا إلى ما تحب وترضى يا اكرم الأكرمين ولا تجعل في يمرنا صلاه